سنهولك قران بدايه جديده لعلاقتك بالله سنهولك قران بدايه جديده لصلاتك سنهولك قران بدايه جديده لتلاوه صحيحه للقران بالتجويد سنهولك قران دوره لحفظ جزء عمه للنساء فقط وهيكون فيها معلمات عشان يساعدوكي ازاي تقراي صح معلمات كل همهم انتي وازاي تحفظي صح منهج الدوره هيكون عباره عن حفظ نص وجه يوميا وده هيكون على مدار 7 اسابيع هتخرجي منها باذن الله سبحانه وتعالى بحفظ جزء عامه وبتعلم واتقان احكام التجويد الاساسيه كل ده واكتر بكتير في دوره حفظ جزء عامه للنساء فقط على شبكه الطريق الى الله